كتاب حدود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قد من الناس من عقلنا قال عرينة مدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنقاح وأمرهم أن يشربو من أبوالها والبانها فانطلقو فلما صحو قتل مراعي النبي صلى الله عليه وسلم استق النعم فجاء الخبر في أول النهر فبعث في آثار فلما ارتفع النهر جابه فمرفقة طاعدهم ورجوما سمرت عينهم وتريق في الحرتي يستسقون فلا يستقون قال وقلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمان محارب الله ورسوله أخرجوا الجماعة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبات بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجل من العرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أنشدك الله لا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقض بيننا بكتاب لا وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابنيك كان عسيفا على هذا فازن بمرتي وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه, بمئة فافتديت منه بمئة شات ووليدة فسألتها للعلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضي بينكم بكتاب الله الوليدة والغنم ورد عليك وعلى ابنك جلد مئة, جلد مئة وتغريب عام أغد يا أونيس قال لرجل من أسلم على مرأت هذا فنترفت فرجمها قال فغدا علي فنترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير وعنه رضي وعنه عنهما وعنه عنهما رضي الله عنهما أنهما قالا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمتي إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد ثالثة والرابعة والضفير الحبل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتا رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقى فقال, له فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شعب فأخبرنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنت في مرجمه فرجمناه بالمصلف فلما أذلقت الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمنا الرجل هو ما بن مالك وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابو سعيد الخدر وبوريدة من الحصيب الأسلامي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن له جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن مرأة منهم ورجل يا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبت من فيها الرجم فأتوا بالتورات فنشروها فوضع أحد يده على آية الرجم فقرأ ما قبله وما بعده فقال أن عبد الله بن سلام نرفع يدك فرفع فإذا, فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فرأت الرجل علم على المرات يقيه الحجار رجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن سوريا عن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحاصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح باب حد سرقة نبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم عن عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع في ربع دينار فصعد وعن عائشة رضي الله عنها أن قريش أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يجتر عليه إلا وسامة بن زيد dzim حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما وسامة فقال تشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما لك الذين من قبلك من كانوا إذا سرق فيهم شريف تراك وإذا سرق فيهم ضعيف وقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت نقطات يدها وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعر المتاع وتجحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها باب حد الخمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قشارب الخمر فجلدوا بجريدة نحو أربعين قال وفعل أبو بكر فلما كان عمر سشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر عن أبي بردة هان ابن نيار البلوية وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق, عشر فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله